إِن شَاءَ نُخَفِّفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مّنُّوبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ يَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَطَّفَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولت ليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسألنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزق منهم عن أمنا نزقه من عذاب السعيق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 ما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دبت الارض تاكل من ساته فلما خرت بينت الجن أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ